بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات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 شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات والمؤمنات ثم لن يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Al-Fauzul Kebir. Inna Batu Sharabikal Shadid. Innaahu Yubdu Yu'gid. Wahyu Al Gafud Al Wadud. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله منهم ورائهم محيط بل هو him <laughs> mahfu